أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام ر تلك آيات للكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منه أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحرون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 أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الْأَنْهَارُ في جنات النعيم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 ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طويانهم يعمهون وَإِذَا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلم ما كشفنا عنه ضره مر كالم لم يدعنا أَلَمْ نَكْشِفْ عَنْهُمْ دُّرُهُمْ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّه كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا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 قل ما يكون لي أن أبدل من تلقائي نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي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 ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أم مَتَ وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 من المنتظرين وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي ومن تبعهم قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون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 وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ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 يُوقُونَ بما كنتم تعملون إنما الْحَيَاةِ الحياة الدنيا كما إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ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 اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار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 سيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَلِكَ تَبْنُو كُلُّ نَفْرِ إما أَسْلَفَتْ وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت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 أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده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 قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون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 وما كان هذا الْقُرْآنُ ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖۖ وَلَفَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون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 وَإِمَّا نرينك بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نتوفينك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ الله شهيد اللَّهُ شَهِيدٌ يفعلون مَا يَفْعَلُونَ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 المجرمون، ثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثُمَّ كِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِئُونَ كَأَحَقُّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُمُ نَدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ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 فجعلتم منه حراما وَحَلَالًا قُلْ أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظن الذين ترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.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 ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن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 دنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكل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 فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ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 كانوا وكانوا قوما مجدين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسح قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئ لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 His عَلَى خَوْفٍ afraid فِرْعَوْنَ Pharaoh and the people who are afraid of them and الْمُسْرِفِينَ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 فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أنتبا وآل قومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأكيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا رب ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى حتى يره العذاب الأليم قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إِسْرَائِيلَ البحر فأتبعهم في وَجُنُودُهُ وجنوده وَعَدْوًا إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك كِم مِمَّ أَزَلْنَا إلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كَلِمَةُ ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيَةٍ حتى يروا العذاب الأليم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 السماوات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون So do they wait only like the days Those who were born from before them? ثُمَّ نُنَجِّي عُصُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِلُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّ وَالنَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ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 ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك، فإن فإنك إذا من الغالمين وإيمسس. ك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإي يردك بخير فلا رد لفضله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 من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بوكيل، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ الله. وهو خير الحاكمين